بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والثقف المرتوع والبحر المسجور إن عذاب ربك واقع ما له من يوم تمور السماء مورا وتسير الهبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدععون إلى ناره هنم دعحا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم سَكِينٌ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ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 وَإِيَّا رُوَكِ السَّمَّىٰ مِنَ السَّمَاءِ ثَاقِطٌ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْحَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَلَيْهِمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَىٰ بَنِدُونَ ذَالكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ لَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَإِذْ بَارَ